Bismillahir Rahmanir Rahim. Wat takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطائرين وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين ثم ما بعد فهذا مجلس جديد من مجالس الفقه في هذه الدورة العلمية للعام الخامس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح كتاب الطهارة من كتاب بداية المتفقه وصلنا إلى صفحة ستة وقول المصنف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين باب المسح على الخفين صفحة ستة قال وفيه سلاسة ضوابط الضابط الأول شروط المشعل الخفين سلاسة واحد لبسهما بعد كمال الطهارة المائية اثنين سطرهما لغالب محل الفرد ثلاثة طهارة عينهما الضابط الثاني مبطلاط المشعل الخفين سلاسة واحد الحدث الأكبر اثنين انقضاء المدة ثلاثة خلع الممسوحي عليه الضابط الثالث يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن هذا هو الإجاز فإليكم التفصيل وقلنا وأكرر أن من, يعني من مميزات هذا الكتاب أنه يبدأ بالإجمال أولا في صورة تشبه المتون ثم بعد ذلك يفصل هذه أيضا بشرح موجز المطلوب منك هو أن يعني تحاول حفظ, حفظ هذا الكلام المجمل اللي هي الضوابط التي أذكرها في أول الباب ثم إذا كان هناك مسألة فيها خلاف بين العلماء فالمطلوب منك أن تعرف الراجح من هذا الخلاف مع دليلة فقط هذا هو المطلوب منك قوله باب المسحة الخفين أتى به المصنف حفظه الله تعالى بعد صفة الوضوء لأن لأنه حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء يعني هنا لاحظ أن وضع باب المسحة الخفين بين باب الوضوء وباب مواقد الوضوء لماذا؟ لأن المسحة للخفين يعتبر متعلق بصفة الوضوء لأن الوضوء فيه غسل الرجلين إلى الكعبين وهناك حالة أخرى إذا كانت الرجل مغطاة إذا كان عليها جورب ففي هذه الحالة يحتاج المتوضع إلى معرفة أحكام المسح على الخفين قبل أن يعرف ناقض الوضوء فهذا أيضا من حسن الترتيب قال باب المسح على الخفين الخفان ما يلبس على الرجل من الجلود ويلحق به ما كل ما يلبس عليهم سواء كان من القماش أو من القطن أو من غيره قال النووي رحمه الله أجمع من يعتد به من في الإجماع على جواز المسحة للقفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيره حتى يجوز يجوز المرأة الملازمة لبيتها أو الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي الزمن الذي لا يمشي إلا هو المريض المقعد اللي هو عنده مرض مزمن أقعده وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافه إذن عرفنا من هذه المسألة إن المسحة الخفين ليس رخصة وإنما هذا يجوز في حالة الضرورة وغير الضرورة أو في الحاجة وغير الحاجة في الصيف والشتاء لأن بعض الناس يظن المسح المسحة الخفين لا يجوز إلا في أيام الشتاء لا لو إن واحد يلبس الجورة في الصيف يجوز له أن يمس عليه في, الايه في الصيف إذن, إذن ليس هذا من داب الضرورات أو من داب الآية الحاجات وإنما هذا جائز على الدوام في كل الأحوال وقد تكلم علماء السلف عليه في كتب العقيدة يعني المسح الغفين في بعض العلماء ماذا ذكروا في الفروع الليه في الفقه لا ذكروا في أيه كمان في العقيد لأن بعض الفرق زي الشيعة أنكرت ذلك وقال النظم مما تواطر حديث من كذب يعني من كذب علي متعمدا فلتبعه وقبعه من النار دي من الأحديث المتوترة ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية يعني حديث رؤية الله عز وجل في الآخرة شفاعة حديث الشفاعة والحوض حديث الحوض ومسح خفين وهذه بعض يعني من جملة الأحديث المتوترة حديث المسح على, على الخفين يعني رواه ما يقرب من أربعين صحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخنا حفظه الله ورد فيه أربعون حديثا جمعها الحافظ الزيلعي في نصب الراية ولخص الحافظ في الدراية وزاد عليها فبلغت ستة وأربعين حديثا نقلتها في السبائك وزدت عليها حديثين فبلغت ثمانية وأربعين حديثا منها الصحيح والحسن والضعيف قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن كل من أكمل طهارته ثم لبس خفيه وأحدث أن له أن يمسح عليهما فعن جرير بن عبد الله البجلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه متفق عليه قال الأعمش قال إبراهيم وكان يعجبهم هذا الحديث لأن اسلام جرير كان بعد نزول المائدة يعني بعد نزول صورة المائدة يعني بعد نزول آية الوضوء فهذا يدل عليه على أن المسحى الخفيل ليس بمنسوخ مسحل... لان ممكن على واحد يقول لك اية, آية الوضوء تدل على ان مفيش مسحة الخفية نقول لك لا دا دي نزل بعد ايه الجرير بيحكي الوقتي بيحكي بعد اية الوضوء يبقى دليل على ان المسحة الخفية ليس بايه بمنسوخ وانما هي حالة اخرى من حالات آآ آآ التعامل مع الرجل في الوضوء اذا كان عليها الخفين فان الفرض فيها ان تمسح لا ان تغسل قال الناوي رحمه الله ومعناه أن الله تعالى قد قال في سورة المائدة فاخسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق ومسعوا بروسكم وارجلكم إلى الكعبين فلو كان اسلام جريل متقدم عن نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح القفين منسوخا بآية المائدة فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به ألم ينسخ هذا خلاصه الكلام في المسح على في المسح على الخفين الخفين مشروع ودل عليه الاحاديث الوريده عن النبي صلى الله عليه وسلم بل اجمع العلماء على هذا الا ما انكره الشيعة ولا يعتد بانكارهم قوله شروط المسح على الخفين على الراجح من اقوال اهل العلم انه لا يصح المسح على الخفين إلا إذا طافرت هذه الشروط الثلاث ثلاث شروط الشرط الأول قال لبسهما بعد كمال الطهارة المائية فعلى المغير بن شعب قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهم طاهرتين فمسح عليهما قال ابن المنذر رحمه الله أجمع على أن كل من أكمل طهارتهم ثم لبس خفيه وأحدث أن له أن يمسح عليهما. قال ابن قدام رحمه الله لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافة إذا أول شرط أن يكون الخف ملبس على, على طهار وهذا متفق عليه ما فيش خلاف في, في هذا الشرط الشرط الثاني قوله سترهم لغالب محل الفرض محل الفرض يعني إيه؟ القدم إلى أو رجلين إلى, الإيه؟ ها؟ إلى الكعبين الكعبي. على الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز المسح على الخف بشرط أن يكون ساترا لغالب محل الفرط وهو مذهب سفياني الثوري وإسحق وابن المبارك وابن عيينة ويسيد بن هرون وأبي ثور وابن المنذر وداود وابن حزم وشيخ الإسلام وابن عثيمين رحم الله الجميع قال ابن عثيمين رحمه الله ولأن كثيرا من الصحابة كانوا فقراء وغالب الفقراء لا تخلوا خفافهم من خروق فإذا كان هذا غالبا أو كثيرا في قوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينبع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس بشرط يعني لو واحد سأل يقول أن الشراب بتاعه فيه خرق فيه أطعام فنقول بأن هذا الخرق بعض العلماء أجاز المسح ان ولا سم اذا لم يكن يسير اذا لم يكن كثيرا أو كبيرا اذا الخرق يسير يسير اما اذا الخرق كثير فمنع اهل العلم من المسح هذا الخف المخرق لأن لك لان اللي ظاهر فرض الغسل واللي متغطيه فرض المسح فهنا كيف يجمع بين الاثنين فقال لك لا طالما ان الخرق كثير ففي هذه الحاله لا يمسح ايه لا يمسح هذا أحوط إن مثلا واحد الشراب بتاعه مقطوع وكعب رجله أو العاقب باين منه أو صبعه طارع من الخرق نقول له الأفضل يا أخي الأفضل أن لا تمسع على هذا خروجا من خلاف الفقهاء أو العلماء لكن لو كان خرق يسير فهذه أجازها بعض أهل العين ستروهما لغالب محل الفرد ثلاثة الشرط الثالث طهارة عينهما ان يكون الخف اللي يلبس طاهر فلا يصح المسع على الخف النجس سواء كانت نجاسة عينية كان يكون من جلد لم يدبغ أو من جلد كلب أو خنزير على قول من يقول بنجاسته وأن يكون كذلك طاهرا ليس عليه نجاسة يعني غير متنجس يعني ما يكونش نجس يعني عينه نجسة ما يكونش مصنوع من شيء نجس او متنجس متنجس يعني يعني هو طاهر لكن سقطت علي ايه سقطت علينا يا فهذا لا يجوز ابدا المسح عليه ولا يجوز الصلاة اصلا بهذا الخف يبقى ثلاث شروط هنا لجواز المسح على الخفين لبسوهما بعد كمال طهارة وخلي بالك قال لك بعد كمال طهارة يعني ايه يعني ما يجيش واحد مثلا يغسر رجلو اليمين وملبس الشراب وبعدك يغسر رجلو الشمال وملبس الشراب لا دمك كده ملبساش على كمال طهارة واضح الكلام لا يخلص خالص وبعد كده يلبس الاثنين مع بعض الشرط الثاني ان يكون ساتر لمحل الفرض غالبا او لغالب محل الفرض ما يكونش فيه خروق وبالذات خروج كثير او كبير الامر الثالث ان هو يكون طاهر طاهر العين غير متغير نجس وايضا طاهر بمعنى انه غير متنجس ليس عليه نجس في فيه في شروط ثانيه زي الا لا يستمسك بنفسه واخد بالك يكون ماسك على الرجل ما يكونش بيتساقط وبعضه يمكن تتابع المش فيه الى غير ذلك الشروط لكن هذه الشروط الاخرى ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشراب اذا كان سميكا يعني لا يصف الايه البشر لا يصف البشر اما اشتراط كونه مجلدا ان يكون من جلد مصنوع من جلد فقط لا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحون على التساخين وكانوا يمسحون على الخرق كانوا بيلفوا رجليهم بخرق وبعدين الصحابة يغلب عليهم الفقر فعشان باكل واحد فيهم يعمل الخف من جلد لا فهذا يعني ولذلك أجاز المعاصرين من العلماء دي الشيخ بن عثير وغيره أن يمسع على الشراب اللي معروف لكن إذا كان سميكا إذا كان الشراب إيه ها سميك أما الشرابات الخفيفة إلا شرابات النساء فهذا لا ينبغي المسح إيه لا ينبغي المسح عليه كذلك برضو مسألت المسح برضو إن ينبغي ألا يتصرب الماء إلى داخل هذا الخوف يعني مجيش واحد يقف على الميضة بالشراب والشراب يشيل الميا بتاعت المدى كلها كي إنه غسل ريجل أصل ويقول لك أستني مسح الشراب طيب أنت مسح فين الوقت أنت مسح من فوق وغسل من تحت وقال لكي بأهلتك ما مسحت لا يبقى في الحالة دي الأفضل أنت تقلع الشراب وتغسل ديبلك لا وغير كده و... و... ويفسد السجاد على الناس ويؤدي إلى الاضرار بالآخرين وهو إلى آخر فالكلام ده يعني لما يكون أنت لابس شوب, شوب مثلا وتقدر تمسى على الشراب وانت في فيتك أو كام لكن ان أنت طقف على مكان والشراب يتملما من تحت لا هذا يعني لا ينبغي هذا لا ينبغي المساعدة طب مبطلات المسح على قال مبطلات المسح على الخفين ثلاثه يعني شوف معلومات سهلة ومرتبه ويسيره اهي بتسهل حفظه مبطلات المسح على الخفين ثلاثه وجمله ذلك أنه يجوز المسح على الخفين ما لم يتلبس بمبطل من مبطلات المسح ايه بقى اول مبطل قوله الحدث الأكبر دي ما فيش في خلاب من العلماء فعن صفار ابن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا صفرا مسافرين يعني ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ياليهن إلا من جنابه يعني إذا حصل جناب ولكن من غائط وبول ونوم يعني إذا حصل انتقاد للوضوء بغائط أو بول أو نوم فديه لا ما ينزع يتوضع الخفين لكن إذا حصل جنابة يعمل إيه؟ ينزع, ينزع الخفين يبقى ينفعش يختسل ولا كم سعى الشراب لا ما ينفعش الكلام يبقى أول شيء من مبطلات مسعى الخفين الجنابة ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بخلع الخفين إلا من الجنابة قوله انتهاء المدة المبطل الثاني انتهاء لإيه المدة؟ فعن علي بن أبي طالب قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام الولا للمسافر ويوما وليلا للمقيم فلا جوز الزيادة عليها بمفهوم المخانف يعني المقيم يوم وليلا المسافر ثلاثة ليه أيام ولا يليهن وهنبين الوقت المدة بتبدأ من إمتى إن المدة على الراجح تبدأ من أول مسحة مش من, مش من عند اللبس لا من أول إيه مسح ويأتينا إن شاء الله للآن هذا بالتفصيل المبطل الثالث خلع الممسوح عليه قال فإذا لبس الخف ثم مسح عليه ثم خلعه ثم لبسه مرة أخرى لا يجوز له المسح وإن كان مازال على طهارة لأنها طهارة مسح وليست غسلها يعني إيه الكلام ده يعني واحد لبس الخف ويجي سعط الظهر مسح عليه خلاص وقبل العصر هو لسه متوض قبل العصر أم قالع الشراب ده هو خلعه بعد المسح عليه في الظهر طيب إذا كان على وضوء يعني إذا كان متوضي اختلف العلماء هل ينتقضه أم لا الراجح أنه وضوء ما ينتقتش طالما لسه على وضوء مش كلام؟ طيب السؤال بقى الثاني هل يجوز أن يلبس الخف مرة ثانية ويمسح عليه لا يجوز ليه؟ لابد أن يتوضى ويلبسه بعد ظهارة كامل يبقى خلع الخف يبطل مدة المسح لكن لا يبطل الوضوء اذا كان متوضع زيب الضبط واحد متوضي المغرب وصلى المغرب وبين المغرب والعيش راح حلق عند الحلاء راح حلق حلق شعره فلما حلق شعره هل ينتقد وضوء؟ ما ينتقدش وضوء هيقولك طب الشعر اللي كان مسح عليه طار عند الحلاء هيقولك لا بس هذا لا يؤثر, يؤثر في الوضوء واضح يمي اصرش في الوضوء لكن مدة المسح نقول له لا للشرط الاولاني من شروط المسح على الخفين ان يلبسوا على كمال ايه آه. طهار فانت لو لو لو يبستو ما ينفعش يقول لك طب ما اني متوض نقول له انت متوض بس وضوء مسح انت مسح على الظهر مش, مش وضوء ايه ها؟ مش وضوء بالغسل ايه اتى على كيفية مسب مشروع لمسح الخوفين من مشروع الجروع ماشي لكنه اتى على يعني في غير مشروع يعني هو ألع المشروع ألع المشروع في صلاة المشروع كمامها ولكن ما هو زاد عن المسح ما هو ماشي المسح غرص ما هو المسح انتهى اذا انت بتأكد الكلام ولا بتعترض على الكلام في الناحية ايه ما فعلت اللي هو مسح اللي هو فصلت الضب ثم خلع عند المسح خالية من الشرابة فخلنا اول هو يرسلهم يخسر لا اصلا يقسر رجلي دي تبقى نقول له عدو الوضوء تاني بقى مفيش حاسبه يقسر رجليه لا مسألة هل يقسر رجليه دي مسألة تانية يعني لالوقت في مسألة ان المدة تنقطع عا تنقطع مسألة بقى ان هو الوضوء ينتقد او لا ينتقد الصلاة ان هو لا ينتقد لانه الان استباح الصلاة بدليل شرع ان هو انه ايه مدوثاني وضربتك مسأل بحدد مسأل على ما... ها... فمسأل على وضوء م... مسأل, على... لا... لا... مسأل على وضوء مسأل على ايه وضوء مسألت بقى هل ينتقد وضوء ام لا فيها كما قلت بعض الولايات قال انه يغسر رجليه وده مذهب الحنبلة فرواعا لكن هذا غير صحيح لان من شروط الوضوء المولاة فلو غسر رجليه بقى فين المولاة الوقت لا ماشي جاي لك هو في بعض يقول لك يعيض الوضوء لكن هذا ليس معهم فيه دليل واضح الكلام إذا أراد أن يعيد الوضوء احتياطا نعم لكن لو صلنا بهذا الوضوء ليس عندنا دليل نؤثمه به أو نبطل به لكن لو قال للأحبط والأفضل قال, قال له توضى واضح الكلام يعتبر على وضوء وكذلك قال شيخ الإسلامي رحمه الله ولا ينتقد وضوء الماسح على الخفة والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المد يعني حتى لو المد انتهت وهو على وضوءه قل لك لا زال شرعي قال الشيخ عبد العظيم بدأ وحفظه الله انقضاء المدة ونزع الممسوح عليه يبطلان المسح وحده فلا يجوز المسح حتى يتوضأ ويغسل رجليه ثم يلبسه لكنه إذا كان متوضئا حين نزع الممسوح عليه أو انقضاء المدة فإنه باق على وضوءه يصل به ما شاء حتى يحدث قال وقوله يمسح المقيم يوما وليلا والمسافر ثلاثة أيام ولا دليل ذلك عن علي بن أبي طال قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولا يليهن للمسافر ويوما وليلا للمقيم يعني في المسح على الخفين نردد الأذان ثم نكمل إن شاء الله اختلف العلماء في أي يوم أفضل الغسل أم المسح المسألة فيها ثلاثة أقوال القول الأول الغسل أفضل وهذا قول عمر وابن عمر وابي ايوب الانصري الدليل في هذا دليلهم قالوا لان المفترض في كتاب الله تعالى هو الغسل والمسح رخصة فالغسل للجليه مؤدل لمفترض الله عليه والماسح على خفيه فعل لما بحلام القول الثاني ان المسح افضل وهذا قول الشعبي والحكم واحمد واسحاق وابن ابي ليلة وابي حنيف دليلهم واحد قالوا لان المسح الخفين من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد فيها اهل البدع فكان احياء لما طعن فيه فيه المخالفون من السنة يعني أنت لما تفعل السنة دي يبقى أنت ابتحي هذه السنة التي أنكرها أهل البدع اثنين عن صفودي بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني إذا كنا صفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابه ولكن من غائط ومول ونوم ثلاثة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب كما يكره أن تؤتى معصيه أو كما أن تحب أن تتعى في رؤية أخرى القول الثالث هذا القول الثاني أن المسح أفضل القول الثالث أن الأفضل أن ألا يتكلف المتوضع ضد حالته وهو رواية عن أحمد ومال إليه بن المنذر واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع هذا القول عن أعدل الأقوات أن على حسب حال الرجل يعني إذا كان الإنسان يلبس الخفين لا يتكلف خلعهم وإذا كان كاشف عن رجلين فلا يتكلف لبس الخفين يعني على حسب حال الرجل دليل ذلك قالوا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف فيلبس الخفة ليمسح عليه ولا أن يخلعوه ليغسر رجلين بل كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ فإذا كان لابسا للخف مسح عليه وإلا غسل رجلين الترجيح الراجح والله أعلم هو القول الثالث يعد أعدل الأقوال وأفضل الأقوال طيب افرض واحد خط بالقول الأولى قال والله اني نفس شيء من المسحة الخفية انا في نفس, نفس شيء نقولك في نفسك شيء من صفة الخف لكن مش من المسألة كلها واضح الكلام لان من المسألة كلها يبقى انت فعلت, فعلت فعل اهل البدع يبقى بتنكر السنة لكن انت اه مقتنع ان في 40 حديث ورد في المسألة واني دي من المسائل ايضا الموجودة في الدين لكن انا شايف ان الشرط دي ما يعني ما ما حبش امسح عليه والله خلاص عايز تقود بالقول الاول ان الغسل افضل فلك ذلك لا بأس بهذا يا جماعه فالهه و ثوابه في ريحه, وب... ريحة للخف ما فيش في ريحه لا انت انت عايز تغسل افضل خلاص يبقى نغسل افضل عندك بالنسبه لي. طيب الترجيح ان القول القول الثالث صلاه 2 تبدأ المدة من اول مسح خلي بالك دي قلناها قبل كده ان المدة تبدأ من امتى من اول مسح على راجح من اقوال العلم لقول يمسح المسافر وهو قول الاوزعي وابي ثور وابن المزري والنووي واختاره شيخنا يعني ايه الكلام ده يعني واحد لبس للشراب الصبح بعد الفجر وراح نام وصح الصح عشرة ما مسحش على الخف ولا توضى وجي ساعة الظهر دي اول بقى وضوء له اما توضى ومسح على الخفين بقى ومسح امتى لبس امتى لبس امتى الفجر؟, الفجر اتنقض وضوه هو نايم وصح امتى الصح عشرة اول مسح مسح امتى الظهر يفضل يمسح الى تاني يوم الظهر ويبقى تنتهي المدة عند الظهر من اليوم الثانيش ليه لان المدة بتبدأ من اول ايه مسحة ليس من اول لبس مش من اول ما يلبسه لا من اول ما يمسح علي لا لا ما يمسحش لا لما يجي دوره تاني يوم بقى يغسل ويتوضى ويلبس بعمل جديد طيب ثلاثة يجوز المسحة للجبيرة المسحة للجبيرة اللي هي الجبس يعني في قولي الائمه الأربعة فعن ابن عمر قال من كان له جرح معصوب عليه يتوضا ويمسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب وقياسا على المسح الوقت على الخفين طب مثلا لو كان مثلا كتب جبس او جبائر تعاد على غير وجود ما احنا هنتكلم دلوقتي على دلوقتي فالرابع حاجه في اللباب الفرق بين المسح الخف والمسح يبقى الجب. المسحه الكبيره جائز. دي رأيه ايه الامة الاربعة في بعض وقال لك ما فيش مسحة الجبيرة لا فيه تيمم يعني لو واحد ايده متجبسة قال لك يتوضى في الاعضاء الليها ظهر طب والايد المكسورة دي يتلمتجبسة قال لك يتيمم له لكن الصحيح انه يمسح عليها المسح افضل طب فيه فرق بين الجبيرة والخف قال لك اه في فرق ذكر خمس فرق الفرق الاول لا تختص بعضه دي بالنسبة للجبيرة يختص بالرجل فقط اللي هو ايه المسح يبقى انت بتمسح على الشراب فين الشراب تلبس فين في الرجل لكن الكبيره ممكن تكون في الرجل وممكن تكون في في الايد ممكن تكون في الاصبع الصح مش متصورها واصبع مش 94 كلها و95 كلها في موسى جراد القديمه طيب خلاص دي دي إن شاء الله ننصورها ونوزعها كله إن شاء الله ماشي خلاص لا, لا وهي ورقة وسط بعض يعني. طب عشان بس نكمل قبل المغرب بعد إذنكم يبقى الوقت أول فرق بين الجبيرة والخف ان الخف يخص بالإيه بالرجل لكن الجبيرة مش خصة بأي عضو لا تقتصب عضو اتنين يمسح عليها في الحدثين الجبيرة بيتمسع عليها في الحدث الاكبر والحدث الايه؟ يعني لو واحد بيختسل من الجناب ويده متجبسة مكسور بيعمل ايه؟ بيختسل عادي وبيجي بقى في ايده يعمل ايه؟ ها؟ يمسع عليها بالنسبة ما للمسح الخفين ان لا يكون الا في الحدث الايه؟ الاصغر فقط لكن الجناب اللي بدي يخلع الخفين ثلاثة ليس لها مدة مؤقت بعد من جب الشهر شهرين ثلاث شهور أربعة شهور ستة شهور يمسح لكن المسحة الخفين مقد مدة ان المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ويهن أربعة لا يشترط لها الطهارة النمل الخف واشترط له الطهارة يبقى لسؤال الاخ عبد الله بسأله واحد ايده كسرت مش شرط يقول له الدكتور لا استني يا دكتور اما راح اتوضى ورجع تجبسني لا لو تجبس من غير وضوء لو ليس على طهارة الراجح من قول العلماء ان هذا ايه جائز لكن الشراب ما ينفعش لابد عشان يمسع على الشراب لابد يكون ايه لابسوا على طهار خمسة تمسح جميعها الجبيرة بتمسحها ايه كلها تشاكل طبعا مش كلها يعني تغرقها بالميه لا كلها بقدر المستطاع يعني ان الخف يمسح اعلاه فقط ان الخف بيتسعى ايه لو كان الدين بالراي كما يقول ابن ابي طالب لكان مش على باطن الخفين اولى من ظاهره ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ايه على ظاهر الخفين دي يعتبر من اهم الاسئله في باب يعني من اهم باب المسح الخفين شروط المسح الخفين والفرق بين المسحة الجبيرة والمسحة الإيه؟ عالقوا فيه تقول ليعتبر السؤالين المهمين في البعض آآ يعتبر صد يا شخص يعني بالنسبة للسؤال من حالس مثلا أكبر أو أصغر أو لا يستوي الأحكام من ناحية إيه يستوي الأحكام مثلا لو بالنسبة للجبيرة كان على أجاب صغر ماشا يستوي بقى كان مثلا موجز حالس أكبر أو أكبر؟ آه يعني نفرض واحد مثلا جنوب وجبسوه الكسر إيده او الجبس وغنب فهل يجوز اه يجوز ما فيش مشكلة لا لو انه دخل الخلاء بالخفين لا بأس لكن بشرط ألا يتنجس الخف يعني ولو لا بشوب شوب الحمام بالشراب ما فيش مشكلة الحديث اقول لك امرانا اللي ننزق يفافنا الا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم يعني دخول الخلاء او النوم بالشراب لا بأس به وضع لا بأس به إلا زجعلهم نجسبا يخلع فتوقفنا بعد الانتهاء من باب المسحى الخفين نبدأ في باب جديد من أبواب هذا الكتاب وهو باب نواقض الوضوء قال وفيه ضابطا الضابط الأول نواقض الوضوء ستة واحد الخارج من السبيلين 2 زواله العقلي او تغطيته باغماء أو, أو, او نوم مستغرق 3 مس الفرج بباطن الكف 4 اكل لحم الابل 5 التقاء الختانين 6 الردة عن الإسلام الضابط الثاني يحرم على المحدث حدثا اصغر ثلاثه 1 الصلاه 2 الطواف ثلاثة مس المصحف هذا هو الإجمال فإليكم التفصيل قوله نواقد الوضوء جملة ذلك أن الإنسان إذا توضأ لا يفسد هذا الوضوء ولا ينتقد إلا بوحدة من ست يبقى نواقد الوضوء ست الناقد الأول قال الخارج من السبيلين الناقد الأول الخارج من السبيلين فينقض الوضوء كل خارج من السبيلين طبعا مقصود بالسبيلين لأنه القبل الضبر سواء كان قليلا أو كثيرا طاهرا أو نجسا فعن أبي هريرة تقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فقال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو دراط وعن صفار بن عسال وفيه ولكن من غائط وبول ونوم الحديث السابق الذي ذكرناه في باب المسحى القفين وعن علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد أن يسأله فقال يتوضأ ويغسل ذكره إذن كل دية أحاديث تدل على إبن الخارج من السابرين سواء كان فساء أو ضراط يعني خروج ريح أو خروج البول والغائط زي حديث صفوري بن عسال أو المذي ويجي لنا إن شاء الله باب اسمه باب إزالة النجاسات هنتكلم عن المذي والودي والمني بالتفصيل كل دي أنقض روضه قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل وقال أجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكذلك المرأة وخروج المني وخروج الريح من الضبر وزوال العقل بأي وجه زال العقل سواء كان بإغماء أو بسكر كل هذه أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب لده وقال ابن قدام رحمه الله وجملة ذلك أن الخارج من السبيلين على ضربين معتاد كالبول والغائط والمني والماذي والريح فهذا ينقض رضوء إجماع يبقى أول ناقض من ناقض رضوء الخارج من السبيلين أي خارج من السبيلين واضح؟ أي خارج من السبيلين الناقض الثاني زوار العقلي أو تغطيته بإغماء أو نوم مستغرق اما سوال العقل فهذا باجماع العلماء ينقض الوضوء قالوا عن صفوان بن عسالم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا إذا كنا سفرا الا نمزق خفافنا ثلاثه ايام ولا اليهن إلا من جنب ولكن من غائط وبول ونوم اذا النوم هنا اهو النوم ينقض الوضوء النوم ينقض الوضوء ووجه الدلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الغائط والبول والنوم يبقى دي كلها نواقض وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهل فمن نام فليتوضأ العين وكاء الوكاء اللي هو الرباط الذي تربط به السرة سرة الفلوس اخد بارك كانوا بحطونها أستك كده عشان يحطوا الفلوس شدينه كده فالرباط اسمه اسم الوكاء اسم الوكاء فالعين دي وكائس سه يعني السه دي اسمنا اسمه الضبر يعني طول ما الانسان فايق طول ما الانسان صاحي بيبقى مالك نفسه عارف ايه اللي بيحصل له فاذا نامت العين خلاص الانسان ما عادش دار ممكن يخرج ريح ولا يشعر بقاش ضابط نفسه بقاش ماسك نفسه بقاش متحكم في نفسه ومأمم بس دي كلام ليس فيه ليس عليه تفصيل في السنه يعني يعني في, في بعض العلماء زي, زي مثلا بالشافعيه انهم يقولون إذا كان على هيئه المتوكل لا تاخذ واضح لكن هذا التفصيل لم يرد به دليل ولذلك هنا الحديث يفصل في هذه المساله إن هو إذا زال شعوره ليه هقول لك العين وكيسه سوابك قاعد مستربع قاعد مكن نفسه من, من الأرض أو غير موكل نفسه خلاص طالما أنه وزال شعوره يبقى عرضه أنه أنه لكن لكنه فعلا ورد عند السادة الشفعية ذلك فعلا ومعنى الكلام أن الرجل طالما أنه مستيقظ فإنه يشعر بما يخرج منه أما إذا نام فإنه لا يشعر بشيء وأما النوم الناقض للوضوء فهو النوم الذي يزول معه الشعور بالكلية على أي صفة كان سواء كان ساجد كان راكع كان قاعد مستربع كان قاعد كل الكلام ده طالما زال شعوره ينتقد وضوء وأما زواله بالجنون أو الإغماء أو السكر فإنه ينقض الوضوء بالإجماع دي ما خلاف يعني واحد أغمى عليه وهو متوضي حتى لو لحظة وضوء ينتقد دي باتفاق العلماء وهذا من يبقى قياس الأولى فإذا كان النوم ينقض رضوء فالباقي, فالباقي من باب أولى يعني الإغماء والسكر من باب أولى وقد سبق كلام ابن المنذر رحمه الله حيث قال وزوال العقل بأي وجه زال العقل أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويجب اللضوء قال ابن قدامة فأما غير النوم وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشباهه من الأدوية المزيلة للعقل فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا قال ابن المنذر رحمه الله أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليك طبعا إحنا بننقل كلام من العلماء ليه يعني ابن المنذر وابن قدمة ليه عشان دي مسألة فاء إجماع المسألة دي فاء إجماع واضح فمش مطلوب منك تحفظ كل الكلام ده المطلوب إن إحنا زي إحنا إتفاقنا نعرف المسألة ودليل يعني ما أقول لك كده إسهل نقض الوضوء تقول لي ستة وتعدهم او اذكر مثلا الدليل على نواقض رضوء حتى يجي مثلا في زوال العقد تقول لي باتفاق العلماء كما نقلب من المنزل اللي على ذلك بس هو دي دليلك في المثال اما النوم اليسير او السنة يعني واحد قاعد كده مثلا بيسمع زي الدرس زي ده وقاعد من الارهاق جاي من الشغل متأخر جاي مرهق ف... وهو قاعد كده يسمع غفل كده وهو قاعد غفل بس هو دارب اللي بيحصل حواليه الدليل إنه دار بالمحصر حول إيه إن لو الصوت عيه شوية إيه انتبه واضح فإن السنة السنة أو النوم اليسير هذا لا ينقض لوضو وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم فكان من الإرهاق والتعب كانوا رأسهم كده تنزل زي الغفل كده وكانوا يقومون ويصلون ولا يتوضم فالعلماء فرقوا بين النوم اللي هو المستغرق وكذلك قاله هنا نوم مستغرق مستغرق يعني ايه؟ يعني يزيل الشعور أما السنة أو التغفيلة التي لا تزيل الشعور فإن الراجح أن الوضوء معها ايه؟ لا يمتغط دي الفرق بين النوم المستغرق والنوم غير الايه؟ المستغرق من نواقد الوضوء النواقد الثالث قال مس الفرج بباطن الكاف طبعا المقصود بالمس هنا المس بدون حائل المسي بدون إيه؟ حائل لكن لو إن إنسان مس فرجه بحائل من فوق الثياب مثلا فهذا لا ينتقل ضدو فالعلاوة كلمة عن مسي المس هنا يكون بغير حائل طب إيه الدليل أن مس الفرج ينقل ضدو عن بصرة بنت صفوان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ والحديث أخرجه الترمزي والصحى والألباني وعن أبي وريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضأ أحدكم بيده إلى ذكره ليس دون ستر دي شرط أنه ما يكونش فيه حاجة فقد وجب الوضوء وهذا الأثر في مشكلة المصابيح وسند فيه مقال وعن أم حبيبة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضع رواه ابن ماجه وصحه الألبنين قال الترمذي رحمه الله وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق قال شيخنا حفظه الله الشيخ وحيد عبد السلام ولا يعارض هذا بحديث طرق بن علي يعني فيه ورد حديث ثاني حديث طرق بن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمس ذكره أيتوضأ فقال لا إنما هو بضعة منك إنما هو بضعة منك والحديث صحاه الألباني في صيح سنة أبي داود لا هو ممكن الجمع يعني إن في بعضناها وضع ضابط اللي هو اذا مسه بشهوة يعني كلمة بضع منك يعني حتة منك فعلا قال لك طب نجمع بالحديث ازاي طبعا في علماء قال لك لا يلتفت لحديث طلق قال لك نقدم الحديث الاول ان هو مس الفرج ينخده سواء كان بشهوة او بغير شهوة بعضهم قال لك لا طالما ده حديث صحيح يبقى نجمع منه وبين التاني لنهم الحديث على حساب الحديث؟ حديث ده حديث وده حديث ده صحيح وده صحيح فقاموا وضعه ضابط الشهوة هو الواحد لو الواحد مس ويدنه الوقتي إنما هي بضعته منك واحد بمس ويدنه خلاص حطه ده على مناخيره فما فيش مشكلة ففي... لا ماشي ما في بعض الوقت وضع ضابط الشهوة جاي, جاي لك في الكلام في بعض لم يلتفت لمسألة النسخ في وضع ضابط اللي بحكي الأقول الآن أنا بحكي لك أقوال الآن أنا بحكي لك أقوال عشان نجمع من الحديثين قال لك هنعتبر دي مش نسق لده لا في ضابط هنا أو في هنا مشط... في هنا الشيء يرجح هو الشهوة فإذا مس سودان ومس مناخيره دي مش في شهوة لكن مس فرجه بقى بشهوة وفي بعض العلماء قال لك يحمل حديث طلق على إذا اللي هو مسألت وده رأيه شيكا لإسلام تامين قال لك أن مس الفرج على أي وجه يستحب معه لوضو وفي بعض العناق قال أن هذا الحديث منسوخ بحديث بصرة منسوخ بحديث إيه؟ بصرة. لأن إسلامها كان بعد اسلام طلق بعدة سنوات سنتين أو أكثر أو نحو زي فقال لك أن يعتبر حديثها ناسخ لإيه؟ لحديث الله فده للعلماء يعني الأرجح فيها مسألة الشهوة مسألة الشهو إذا كان متعمدا وبشهو قال ولا يعرض هذا بحديث طرق بن علي إنما أبضعة منك فالحديث وإن كان صحيحاً لكنه منسوخ بحديث بصرة لأنه سمع هذا الحديث في السنة الأولى من الهجرة وبصرة أسلمت في السنة الثالثة بعده بسنتين وأبو هريرة أسلم في السنة السابعة وتفاصيل المسألة في السبايك دي خلاصتك يبقى لوحد يسأل لو واحد بيسأل بول انه مثلا وابد اختسل بعد ما خلص غسل بعد ما استحمى فغصبا عنه واب نشف جاءت يده في ذكري فهل ينتقض دو هل ينتقض دو لا ينتقض دو لانه لم يتعمد لانه ايه لم يتعمد ذلك واضح الكلام لم يتعمد هذا اما اذا تعمد افرض واحد متوضع واحتاج ان يضع علاج مرهم مثلا وأمسك ذكره ليفعل ذلك فنقول الأحوط لك خروجا من خلاف العلماء أن تتوضى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجهه فلا تتوضى كذلك الرجل والمرأة يعني كلام هذا للرجل بالنسبة لإيه؟ للمرأة بالنسبة للرجل والمرأة أما مسه غير الذكر فلا ينقض رضوه يعني مس الخصتين لا ينقض واضح فالمقصود هنا مس الذكر عند العلماء اللي هي إيه مدورة الذكر وبالنسبة للفرج المرأة أن يكون مس فرج المرأة فهذا هو الذي ينقض الوضوء أما ما حول ذلك فلا ينقض الوضوء عند العلماء إذن الأول ناقد ناقد الوضوء ما خرجه من السبيلين الناقد الثاني زوال العقل والإغماء وأيضا النوم المستغرق التالت اللي هو مس الفرج البطن الكاف من نواقض الوضوء قال أكل لحم الإبل لحم الإبل اللي هو لحم الإيه الجمال فعن جابر بن صمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحم الغلم قال ان شئت توضأ إن شئت لا تتوضأ قال أتوضأ من لحم الإبل قال نعم توضأ من لحم الإبل والحديث أخرجه مسلم وعن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنب قال النووي رحمه الله وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحق بن رهوي ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة واختاروا الحفظ الوكر البياقي وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين واحتج هؤلاء بحديث الباب وقال أحمد بن حنبر رحمه الله وإسحاق ابن راوي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خياف يعني جمهور العلماء الشافعية والحنفية والحنابلة قالوا بعدم نقد الوضوء من أكل لحم الإبلي الحنبلة فقط هما اللي قالوا بيه نقض الوضو بياكل لحمل الابل لكن معهم الدليل هنا مش عشان هما يليلين يبقى هما خطأ لا هما معهم دليل يبقى هما اللي صح واضح الكلام فاكل لحم الابل ينقض الوضو طبعا العلماء التمسوا العلل فبعضهم قال لك العلة تعبودية ان في حديث ورد خلاص ما لتفتش العلل بعضهم قال لك لان لحم الابل قاسي شديد فلذلك يتوضأ منه بعضهم قال لك لان الابل خلقت من الشياطين يعني فيها طبع الغدر معروف عن الجمال انها بتصبر معروف الجمال الناس بصبر لا فيه بقى طبع تاني مع الصبر وسبح الله طبع ممدوح وطبع مذنوم اللي هو ليه الغدر الغدر وزيك هو يصبر يصبر بس لو حط صاحبه في دماغه يقطعه يخضر به فلذلك خلقت من الشياطين فيها هذا الطبع وعشان قسواتها لانها شديدة فبعضون قال لك انها قد تستطلق الريح من البطل فالشاهد انك لحب الابل ينقض الوضوء على الرجع من نواقد الوضوء التقاء الختانين والتقاء الختانين طبعا يوجي بالغسل يعني دا كان الاصول اصلا يذكره في موجبات الايه؟ الغسل يعني هو بديه بينقض الوضوء لانه اصلا يوجي بالغسل قال وجملة ذلك أن التقاء الختانين يوجب الغسل كما سأت إن شاء الله في باب الغسل فعن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل ويمكن القول بأن كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء من باب أول قوله الرد عن الإسلام وده شئ بديه واحد ارتد عن الإسلام لينفعل وضوء لينفعل صلاة لينفعل أي حاج فأي أصلا الرد من نواقض الإسلام ف... لكن الكتب القديمة بتذكرها لقوله تعالى ولقد أحيي إليك والذين من قبلك لأن أشركت لا يحبطن عمل فمن ارتد عن الإسلام انتقض وضوءه وحبط عمله وهذا اختير شيء الإسلام تهمية والمشهور من مذهب أحمد وقال به الأوزعي قوله يحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة الـ الـ الأمر الأول الصلاة يبقى يحرم على المحدث الصلاة حتى يتوضع لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتوا من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيداكم إلى المرافق وامسحوا بروسكم ورجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاضطهر وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور أخرجه مسلم يبقى أول شيء يحرم على المحدث هو ها؟ الصلاة والمقصود الصلاة هنا الصلاة كلها يعني سواء فرد او نفل او صلاة جنازة او اي صلاة الطواف الطواف بالبيت يعني وفيه اقوال القول الاول من اقوال اهل العلم انه لا يجوز للمحدث ان يطوف بالبيت الحرام الا اذا توضى فعن عائشة قالت ان اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم انه توضى ثم طاف بالبيت متفق عليه وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تكلموا فيه إلا بخير والحديث أخرجه النسائد القول الثاني في المسألة أنه لا يشترط بل يستحب فقط وهو قول الحنفية ورواية عن الإمام أحمد وابن حزم واختاره شيخ الإسلام ورجحه الشيخ ابن عسير رحم الله الجميع قالوا لقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير يعني دي دليلهم بقى لا يحصيهم إلا الله وكذلك في العمر معه ولم ينقل عنه أنه أمر أحدا منهم بالوضوء لطوافه مع احتمال انتقاض وضوء كثير منه الراجح هو القول الثاني اللي هو عدم اشتراط الوضوء للطواف أنه لا يشترط بل يستحب فقط الوضوء للطواف وسوف تاتي المسألة مفصلة في كتاب الحج إذن ينبغي على اللي بتوفي البيت الحرام أنه يكون متوضي طب افرد مش متوضي وطاف اذا كان في شدة الزحام فهذا نقول مسألة فيها خلاف ويصح على رأيي بعض الايه بعض الاعلم هتقول لي طب حديث ابن عباس نرد عليه ازاي التوضي البيت صلاة الا ان الله يبيح فيه الكلام يعني اول وقت النبي صلى الله عليه وسلم بشبه التوضي البيت بالايه بالصلاة هيينفع عائد الصلاة من غير ما يتوضى ما ينفعش يبقى الطواف برضه واحد وطاف فالعلماء ردوا على هذا الحديث قالوا ايه قالوا ان معنى الحديث الطواف بالبيت الصلاه انه كالصلاه في الثواب له ثواب زي ثواب إيه؟ حتى بعض العلماء ذكروا ان تحيه المساجد الصلاه اما تحيه المسجد الحرام ايه الطواف وده راي جمهور العلماء ان تحيه المسجد الحرام الطواف فهي في, إيه؟ في ثوابها وليس في كل الوجوه الدليل على ذلك ايه ان يجوز فيه الكلام ان لو واحد بتطف في البيت وكلم واحد جنبه بيطوافه باطل او ماشي مثلا بيسبح او بيستغفر او بيتكلم اي اذكار يبقى صوته باطلة يبقى طوافه باطل لا فقال لك انها لا تتطفق مع الصلامي كل وجه ولذلك ايضا بالطهر لكن الافضل والاحوط بلا شك ان اللسان يكون عليه ها على وضوء خروجا من خلاف اهل العالم لذلك اشترط اهل العلم للطواف شروطا كشروط الصلاة كما سياتي في كتاب الحج ان شاء الله وتعالي الامر الثالث مما يحرم على المحدث مس المصحف مس الايه المصحف وجملة ذلك انه لا يجوز للمحدث حدثا اصغر ان يمس المصحف فعن عمر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن لا, لا يمس القرآن إلا طاهر والحديث صحى الألباني في الإرواع وهذا قول سعد بن أبو وقاص وسلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وليعرف لهم مخالف في عصرين فكان إجماعا وقول الفقهاء المدينة السبعة والإم الأربعة بل نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك قال ابن عبد البر رحمه الله وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر قال ابن قدامى رحمه الله ولا نعرفه مخالفا في ذلك إلا داود يعني الظاهري مسألة دي من مسألة الفاخ لفقوي فالأحوط مش مش, مش مشقة الوقت لو أنه واحد قعد في بيته اللي ما يتوضاش هتقول لي طبعا أنا ناكي بالوتوبيس وعيز أقرأ في المصحف أقول لك والله اتيمم وانت يعد على الكرسي اللي قدامك أو على الأرض واتيمم ويقرأ في المصحف خروجا من خلاف أهل والمسألة فيها خلاف لكن الحديث الذي معنى قال له مس القرآن اللي طاهر وفيه بعض ما قال لك يا مس القرآن المصحف لإنسانة على غير وضوء طيب الحديث ده نرد عليه إزاي اللي قال لك نرد على هذا الحديث إن كلمة طاهر كلمة طاهر إن كلمة طاهر مشترك لغوي تطلق كلمة طاهر على غير المتنجس يعني السلم يكون وضوء منضيفة معلاش نجاسة يسمه إنسان إيه طاهر المؤمن مثلا انسان المسلم المؤمن طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لها بي هريرة المؤمن لا ينجس المؤمن ايه لا ينجس فهو رده على هذا الحديث بهذه الكيفية ان كلمة طاهر مشترك لغوي يحتمل عدة معان ويقاله قاعدة ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط بي الاستدلال واضح فما ينفعش دي دليل فاصل في المسألة وليس هناك دليل غيره هتقول لي طفيها في القرآن بتقول لا يمسوه إلا المطهرون أقول لك الآدل ورجعت للتفسير هتلاقي كلمة مطهرون بمعنى مين مين المطهرون هنا في الآية الملائكة مش, مش معناها البشر لأن الآية بتقول كده إنه لقرآن الكريم في كتاب مكنون كتاب المكنون ده اللي قال الله المحفوظ لا يمسوه إلا مين وإزايك ربنا قال إلا المطهرون ما قالش إلا المتطهرون في فرق بين المطهرون اللي هم الملائكة لأنهم مطهرين من الزنوب والمعاص أما المتطهرون اللي هم مين اللي بيتوضع اللي هم بينه آدم واضح الكلام فالآية ليس فيها دليل على منع مثل إيه ها المصحف ليس فيها دليل على منع مثل إيه المصحف الدليل هنا الوحيد الحديث واضح ولذلك نقول خلاصة الكلام في المسألة ان ينبغي عليك اذا كان عندك ساعة ان تتوضى ان تتوضى واضح الكلام ممكن واحد يقول لك طب الصفحة اصلا الحديث ان المصاحف في الوقت مجلدة ان المصحف في الوقت له جلدة تقيلة زي دي كده وان المصحف فيه جلد بيبقى بسوستة فالجلدة اللي بسوستة ما تعتبرش من المصحف فانت لما تكون ماسك المصحف بالجلدة يبقى انت ما انتاش ماسك المصحف نفسه هنقول بس انت هتضطر تقلب الصفحات هيقول لي ما هقلب الصفحات من الهامش والهامش معلوش ما لهوش قران اصلا واه ما بقول لك دي ردود دي ردود موجوده دي ردود موجوده في شعبة بس الاحوط الوضوء خلاص الكلام الاحوط الوضوح حتى لا نتساهل ولا سامي ان دي مذهب مين مذهب مين ده الائمه الاربعه يعني مذهب الائمه الاربعه يعني انت لو مالكي شافعي حنفي حنبلي هتلاقيهم كلهم بيقول لك لا يجوز لا لا لا ده بالعكس الشافعي من اكثر الناس متشددين في هذه المسألة ان بقول لك يا حرم تل ايه كده في كده مش كده يحرم مس المصعف للمحدث ايه حدث اصغر, حدث أصغر ايه محن درسين الكلام ده في الاظهر واخدينه الكلام ده فالشاهد من الكلام إن يعني الاحوث هو الوضو فوائد الباب قال المسألة الاولى مس المرأة لينقض الوضوء على الراجح وجملة ذلك أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهو لأن الطهارة ثبت بدليل صحيح او بدليل فلا تنتقد إلا بدليل عن عيشة قالت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضى والحديث أخرجه أبو داود الصحول البني قال ابن قدامة وعن أحمد رواية ثانية لا ينقض اللمس بحال. ورؤية ذلك عن علي وابن عباس وعطاء وطوس والحسن ومصروق وبيه قال أبو حنيف دي مسألة فيه خلاف كبري من العلماء إن هل مثل المرأة بينقض رضا؟ لا بعضهم قال إذا كان بشهوة ينقض رضو أما إذا كان بغير شهوة فلا ينقض رضو يعني واحد مثلا بقول للزكت هو نازل نولين المفاتيح فنولته المفاتيح فإيده جات في إيدها هل ينتقد رضو؟ لا ما في الشهوة هنا لكن قبل ما ينزل قبل أمرأته في الغالب اللي بيقبل زوجته او يمساها بشهوة ايه اللي بيحصل؟ بيحصل نزول للماذي بيحصل عنده شهوة فيحصل عنده انتصاب او نحو ذلك وبينزل قطرات اللي هي الماذي فهذا هذي ما ظنت خروج الماذي هتقول لي طيب ما هو النبي صلى الله كان بيقبل احدى زوجته يخرجه نقول لك والله كان املككم لاربه او لاربه واضح الكلام؟ فاذا اذا والدليل على ان مس المراه بغير شهوه لا ينقض الوضوء ان النبي صلى كان يقوم الليل وكان يسجد وعائشه معترضه امامه كالجنازه نايمه قدامه فكان اذا اراد ان يسجد غمزها في رجلها الغمز دي من غير شهوه اللي احنا بنسميه الزغد يقول لك زغدوا في رجله ففدي بدون مس بدون اقصد شهوه بدون اي شهوه خلاصه الكلام ان مس المراه لا ينقض الوضوء على الراجح لكن إذا كان بشهوة فهذا مظنة خروج المذي فالأحوط أن ايه يطاد اتنين من المسائل غسلوا الميت لا ينقض لدوء أيضا وذلك على الراجح من كلام أهل العلم أن غسل الميت لا ينقض لدوء فعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم والحديث أخرجه البياقي وصحه الألباني في صحيح الجامل قال ابن قدامى رحمه الله وقال أبو الحسن التميمي لا وضوء فيه وهذا قوله أكثر الفقهاء والصحيح ان شاء الله لأن الوجوب من الشرع ولم يرد في هذا نص ولا هو من في معنى المنصوص عليه فيبقى على الأصل ولأنه غسل آدمي فأشبه غسل, غسل الحي تكلمنا عنه سنة ده قبل كده إن, أن يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل ويستحب لمن حمله ها ان يتوضا استحبابا وليس ايه وليس وجوه. وليس وجوه. الدليل حديث عمر انهم كانوا يغسلون الميت فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل هم فهموا الامر على ايه على الاستحباب وليس على الوجوب مساله بيسال عنها كثيرا مساله الدم واحد متوضي وتجرح خرج منه دم فهل الدم ينقض وضوء ام لا قال المسألة الثالثة هل الدم ينقض وضوء الجواب اختلف اهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة اقوال في بعض رؤية ففرق بين الدم الكتير والدم القليل وفي بعض رؤية ما فراش قال لك كتير قليل لا ينقض بعضهم قال لك لا ينقض كله ينقض مطلق وهنرجح الكلام دلوقتي اختلف قالوا العنف هذه المسألة على ثلاثة أقوان. القول الأول أن الدم السائل ينقض الوضوء والقيلون بذلك عمر بن الخطاب وعليم بن أبي طالب وسلمان الفارس وسعيد بن المسيب وعالقمة وإبراهيم وقتادة وعطاء في رواية عنه ومكحول في رواية والثوري وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي ومجاهد طب أدلتهم إيه؟ أول حاجة حديث عيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاء أحدكم في صلاة أو قال ساهة او رعفا قلسة يعني نزل منه قيء اللي هو الاستفراغ بس بيكون قليل الاستفراغ اللي هو القيء بيكون كتير اما القلس تحس ان في حاجة في الحلق هنا كده بسيطة دي اسمه ايه دي اسمه القلس او رعفا رعف يعني نزل دب من ايه من الان في اسم الرعاف فليتوضأ ثم ليبني على ما تق... على ما مضى ما لم يتكن والحديث ضعيف جدا إذا الله يصلح دليل اتنين حديث عيشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة أصطحاب فلا أطهر أفادعوا الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بالحيض وفي قال ثم توضي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت الحديث صحيح بس مفيش فيه دلاله لان دي بتتكلم عن دم الاستحاضه دي خارج من السبيلين والخارج من السبيلين اصلا ينقض ليه ينقض الوجه الدلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء عند كل صله لكل صلاه الحديث الثالث عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم سائل والحديث اخرجه الدرقطني وسنده ضعيف جدا حديث ضعيف جدا لا يعتد به الحديث الرابع عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعف أحدكم في صلاة فلينصر فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته روى التورني وسند أيضا ضعيف خمسة عن سلمان الفرسي قال سال من أنفي دم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدث لما حدث وضوءا احدث لما حدث ايه وضوء يعني بقول له عيد الوضوء عشان الادام يدور طبعا الحدث وهذا الحديث موضوع لا يصح يبقى لاحظ ان الاحديث اللي استدلوا بقى كلهم كلها اما ضعيفة اما ضعيفة جدا حتى الحديث الوحيد الصحيح ليس قويا في موضع الاستدلال لانه حديث عن الاستحاضة اللي بتخرج من الفرج واللي بيخرج من الفرج حتى لو طاهر ينقض الايه ينقض الوضوء القول الثاني ينقض كثيره دون قليل لو الدم كثير ينقض ردور لو قليل لا ينقض ردور القيلون بذلك عبد الله بن أبي أوف وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وابو هرير وابو عمر وابو سعود الأدلة نفس الأدلة السابقة إلا أنهم قالوا يعفى عن قليل الدم دفعا للحرج عن الأمة لقول تعالى ما جعل عليكم في الدين من, من حرج. يعني لو واحد مثلا حط يده في مناخيره ونزل منها شوات دم ببساط واحد كان في ايده جرح والجرح دم خرج شوات دم امعكين الجنبية كده حاجة بساطة كده دي على الرأي القول ده ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء ما ينقضش الوضوع. لكن ايه اللي ينقض الوضوء عندهم الدم الايه الدم الكتير نزيل بقى حاجة نزلة كتير القول الثالث في المسألة ان الدم لا ينقض الوضوء حتى وان كان كثير القيلون بذلك طووس وعطاء في رواية ومحمد بن علي وسلم بن عبد الله ومكهول في رواية وربيع ويحل الأنصري ومالك الشافعي وأبو ثورين وابن خزين أدلتهم إبا البراء الأصلي إن المتوضع وضوءا صحيح لا ينتقد وضوء إلا بنص أو إجماع وما نص صريح ولا صحيح في المسألة ولا إجماع في المسألة اتنين حديث صدق ابن يصار عن عقيل ابن جابر في غزوة, في غزوة ذات الرقاع وفيها أنه صلى الله عليه وسلم انتدب رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين فلما ضرب الأنصري بالسهم نزعه وظل يصلي والحديث حديث حسب الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عبد ابن بيش استمراره في الصلاة عبد ابن بيش يصلي واحد من المشركين ضربه ثلاث سهام يضرب السهم وروح يشده ويرجع ضربه ثاني ويشده وضربه ثالث طب بالله عليك ساهم يتضرب في جسمه يتشد من الجسم هينزل دم كتير ولا مش هينزل هينزل دم كتير ومع ذلك عباد بن بشر يستمر فين في الصد ايضا من ادلة هؤلاء قصة عمر بن الخطاب انه صلى الصبح وجرحوه يسعب دم لما بلولوها المجوس ضربه واخد بالك فعمر كمل صلاته وجرحه ايه يسعب يعني ينزف وما خرجش من الصد دل. وقد طلطرت الأخبار في أن المجاهدين في سبيل الله كانوا يجاهدون ويذوقون ألم الجراحات فلا يستطيع أحد أن ينكر سيلان الدماء من جراحاتهم وتلوي الثيابهم ومع هذا هم يصلون على حالهم ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بنزع ثيابهم المتلطقة بالدماء حال الصلاة حتى دورت عن الحسن الحسن البصرة لا زال المسلمون أو ما زال المسلمون يصلون في جراحته الترجيح الراجح والقول الثالث والله اعلم ان الدم لا ينقض الوضوء واضح لا, لا ينقض لا ينقض الوضوء لا ينقض الايه الوضوء الرد على الادله بقى الاولى والثانيه ان الاحاديث اللي احنا ذكرناها دي كلها ضعيفه وعندك التخريج بتاعها كله مش محتاجين ان احنا أقرأ. نقول له غير الجلابيه احنا نقول له حتى لو ان الدم ما بنقضش الوضوء بس وجود الدم على الجلباب يدخل في باب تاني لو هل الدم نجس ولا غير ايه ولا غير نجس والدم المسفوح نجس الدم المسفوح نجس على جمهور العلماء بقى فهو حتى لو ما لاقطش وضوئه لكن هو نجس من باب اخر يعني لا ما يصليش بالثياب دي بالذات الثياب اللي هو دبح فيها اللي هو الدم المسفوح لما يذبح الذبائح الدم بطرش بينزل لكن الدم اللي هو بتاع التنظيف اللي هو الدم الغير مسفوح يفرض بها خلاص الدم بتاعي الدباحة نزل ورجع بقى هو بيسلخ وبيعمل شعب ايه الدم الباقي دي هو اللي يعكي جلبيته ولا دي بقى عند بعض العلاء ان هذا الدم ليس بنجس لكن هو حتى من داب التأدب مع الله انه يعني من باقي التأدب مع الله يا واحد جزار كده يبقى داخل كده وجلبيته معكوكها دم وفق دم ربنا يعني يا الرد على قدلة القول الاول زي احنا قلنا الاحديث كلها ضعيفة وعندك التخريج بتاعه الرد على أدلة القول الثاني وطبعا مش مطلوب منك التخرجات كلها الرد على أدلة القول الثاني إما أن يقوم الدليل على أن الدم نقل الوضوء فيكون في قليل وكسيره يعني حت التفريب من القليل والكسير دي أتلا سواء مثل الريح والبول وإما أن يكون ناقضا فليؤثر قليل وكسير قال شيخنا فالذي تميل إليه النفس أن الدم غير نقل الوضوء حتى وإن كان كثيرا والله أعلم بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من هذا الباب باب نواقض الوضوء والباب الذي قبله وباب المسحة للخفين عايزين ان شاء الله كل مرة كده نصبر مع بعض عشان ناخد بابين يعني ان شاء الله المرة القادمة باب الغسل وباب التام لا انت عندك في مذكرة الصلاة بقى كمان فيه مذكرة عن الصلاة اه ان شاء الله بعد ما ننتهي من مذكرة الطهارة هتاخد في اخر درس مذكرة اسئلة اسئلة مختصة يعني باب المسحة الخفين هيجي منه ايه هيجي منه مثلا تات اسئلة هتخده واضح فهنلخص المذكرة ده كلها في صورة سؤال ان شاء الله الصلاة بقى هنك... هناخد بقى ان شاء الله مذكرة الصلاة والله احنا كنا ممكن هنشرح بقى بالنكاح بس في ناس جاية جديد فاذا كان كده ممكن ناخد وبعدين خدنا فق الصيام وفق الايه الزكاة هزم لا الزكاة ما خدناهوش ده الزكاة ما خدناهوش لا اصل هم يعني واخدين السؤال اللي من كتاب ثاني احنا قلنا في اول درس انت ما جاتوش حاول ترجع له قلنا ان الناس اللي درست معنا قبل كده الطهاره او باب الفقه الكتاب ده اولا كتاب جديد لون جديد في الفقه زي ما انت شايف سهل بنفش فيه فضل الله بسرعه فاللي حاضر قبل كده هيستفيد المراجعه وهيستفيد في معلومات بفضل الله جديده يعني انت كل ما تدرس الفقه كل ما هتطلع بجديد ان شاء الله واضح ما ينتقدش وضوء على الراجح امي احمود يعني لو واحد مثلا رعف نزل منه رعاف فقلنا الراجح من اقوله لا ان, إن خروج الدم لا ينقض له زي حديث عمر بن الخطاب انه صلى وجرحه يسعب ايه دم اه لا ينقض له دم اذا معدد مع دم الخارج من السبيل لا ممكن دم تاني اللي هو دم مثلا خارج من الشرق بسبب عنده بواسير عنده شرخ شرقي لا دي ينقض رضوه إلا إذا كان حالة مرضية مستمر يبقى في الحالة دي بيدخل في بيب سالس البلد دي بيبقى آخر يبقى دراج المريض بيستنجي ويضع خرقة ويصلي على حال لكن أي دم يخرج من الجرح الراجح لهم من القشر دول نكتفي بيض القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهده الله إليه إلا أنت أستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.